بوك تو شي ست ستون ستون بانغة في البنك في البنك بيخ إسكو دس يوتفوريا سمتكا أريد أن أفتح حساباً. Орид Ето паспорта ми. Уна джавазу сафари. Уна джавазу сафари. Това е адресът ми. Уахава ануани. Уахава Бих искал да внеса пари по сметката си. اريد ايداع نقود في حسابي اريد ايداع نقود في حسابي اريد صحب نقود من حسابي اريد سحب نقود من حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي بيسكال داوسربيا ادين پاتنيتشكي تشيك اريد ان اصرف شيكاً سياحياً اريد ان أصرف كم قيمه الرسوم كم قيمه الرسوم كدي ينبغي ان اوقع اين يجب ان اوقع اوتشاكفم برايود اوت جرمانيا انتظروا من المانيا أنتظر това е номера на сметката هنا رقم حسابي парите пристигнаха هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود بيх искал да обменя اريد ان اصرف هذه النقود اريد هذه النقود تريابت مي شتاتسكي دولاري احتاج لدولارات امريكيه احتاج لدولارات أمريكية. من فضلك اعطني اوراقا نقديه صغيره من فضلك أعطني أرااق نقدية صغيرة تك إعمل بكوات هل يوجد هنا صراف علي هل يوجد هنا صرااف آلي كك موج كم المبلغ الذي يمكن صحها كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quala kreditna karta może da se ispolzva? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Aie bitakaty ekteman, точка бук 2 точка